بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على رسول الله اثار الفتن تاليف الشيخ عبد الرزاق النابل المحسن العباد البدر ابن الشيخ الكبير المشهور بعد المقدمة لخبره الحاجه ان الحمد لله نحمده ونستعينه الى اخره يقول فهذا موضوعا نحتاج إلى مذاكرته والوقوف على طرف من جوانبه وذلك من باب الحيطة لأن معرفة آثار الشيء وعواقبه وأضراره يعطي العبد شيئا من الحصانة منه والحذر الملقوع فيه وقد قيل قديما كيف يتقي ما لا يدري ما يتقي يعني لما يشعرف هو يتقي إيه مش, مش يعني, يعني مش ممكن يتقي بس الله العافية رأنا في وصف جهنم والعياذ بالله قول الغزالة فأدخل دارا ضيقة الأرجاء مظلمة المسالك مبهمة المهالك هنا عن آثار الفتن لتتقى <تصفيق> ولهذا جاء في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أن نفعل من علماء بغداد جاءوا إليه في بيته فقالوا يا أبا عبد الله هذا الامر قد تفاقم وفشى يعنون اظهار القول بخله القران وغير ذلك وغير ذلك فقال لهم ابو عبد الله فما تريدون قالوا المشاورك في ان لسنا نرضى بامرته ولا سلطانه يا العظيم يخرجوا على الايه على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 إما يزول أو تزول بدعته فيستريح البر داك كلام الإمام أحمد رواه أبو بكر الخلال قال عليكم من نكرات بقلوبكم ولا تخلعوا يد المنطاعة ولا تشقوا عصى المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم انظروا في عقبة أمركم واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر فهذه دعوة منه رحمه الله للنظر في آثار الفتن وعواقبها وأي شيء سيعود على أهلها منها وأخذ يحدثهم في ذلك إخوانا طبعا دلوقتي بيقولوا آه ما يجراش حاجة أننا نقاتل وتمعا في فرق بين قتال يعني لا تكثر فيه المفاسد والقتل والهرج وقتال تكثر فيه وبين قتال معلوم أو مضمون فيه الغلبة أو عكس ذلك وبين قتال تقوم به وقتال يقوم به غيرك معك وبين قتال فيه ابتغاء مرضات الله عز وجل وقتال تحت رايات أخرى ونوايا أخرى كل هذا يفترق بعضه عن بعض أما إخواننا الآن غير المتقنين للفقه ولا قواعده يدعونا لأي قتال ولا يفرقون بين الأشياء بعضها ولو كان كل قتال جائزا لأن نهايته إما النصر أو الشهادة ما كان من قواعد وأقوال أهل العلم هذا الذي قاله الإمام أحمد أنه لا يخرج على الحاكم مع فساديه وفسقيه وظلمه ونحو هذا طبعاً في البخاري ومسلم لا يجوز إنكرها وهذه أقوال العلماء وإجمعهم لا يوجد خلاف في عدم الخروج وإن سبب عدم الخروج هو استدفاع الفتن عن المسلمين ما فيش خلاف فيه خلاف فكده واحد فاسق وظالم وبيعمل المصايب كلها ما نشيلوش ليه ونجيب الإمام العادل ما فيش خلاف إن السبب في الامتناع أولاً امتناع متفق عليه وبعدين متفق على إن سبب الامتناع هو دفع الفتن عن الناس فهذا أمر معتبر والذي لا يقول هو أمر المعتبر فهذا مخالف لعقائد المسلمين واعمالهم مبتدع اما الذي يقول هذا امر معتبر وقد اعتبرناه ونظرنا فحينئذ قد يكون مصيبا او معذور ان كان اجتهد على فقه مجتهد على فقه فأصاب أو أخطأ فهو معذور أما إن لم يعتبر هذا فقد خالف جماعة المسلمين مفارق الجماعة إن اعتباره ثم ازتهد على جاهل بالفق فقد خالف جماعة المسلمين أيضا لأن الأمر ليس للجهات يسأل غير ما يعتدش بنفسه والإعجاب ما هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أي تشحن مطاعن وهوى متبعن وإعجاب كل ذي رأي برأيه عوذ بالله من الإعجاب بالرأي ويزيد الإعجاب لدرجة أن يتصور أن هذا الحق ليس موضوع رأيه هذا اليقين يتصوره يقينا وليس بريقين فهذه دعوة منه منه مين محمد للنظر في آثار الفتن وعواقبها وأي شيء سيعود على أهلها منه لازم وأخذ يحدثهم في ذلك ثم إنهم خرجوا من عنده, من عنده ولم يتلقوا كلامه بالقبول بل لا زالوا على رأيهم مصرين ودعوا إلى مسلكهم ابن أخي الإمام أحمد رحمه الله دعوه إلى المسلك نفسه طيب الحمد لله إذا كانت خلفوا الإمام أحمد ومسكت كلامه أنا موت نفسي أنا ليه بقى ذا كان ترك كلام الشيخ طلع دايره ان يترك كلام الايه الشيخ الشيخ خلاص يعني الحمد لله الواحد كده ايه هدا شويه كان امام احمد امام آل السنه ما زعمش كلامه ده ابن اخوه فنهاه والده وقال احذر أن تصاحبهم فإن الإمام أحمد لم ينههم إلا عن شر فاعتذر ثم كانت نهاية قصتهم أن خرجوا على السلطان فكانت العاقبة, التي فكانت العاقبة التي حذرهم منها الإمام أحمد رحمه الله قتل من قتل والسجن من سجن دون أن يقدموا شيئا في باب الإصلاح يعني ما حصلش إصلاح يعني هو مش المشكلة أنه يقتل ولا يسجن حدا وفي سبيل الله مراش حاب بس المهم أنه إحنا قصدنا مش قصدنا نتقتل وقصدنا يعني واحد دعاق راح عيموت عشان يموت يقول عشان أخلص من حياتي ما بقى يشغل في الشهوات والمعاصل وموت شهيد تقوم تموت في أي حاجة ما تبقاش شهيد برضه هتخش النار تعذب على الحاجتين على أن أنت على ثلاث حاجات قصد على ان انت عملت المعاصر اللي انت فرت منها وعلى ان انت رميت نفسك ومودت نفسك وعلى ان انت مشيت غلط ودعوت الناس الى الغلط وودتهم للفتن والمشاكل يبقى تعذبت ثلاث مرات مفيش شهادة ولا اي حاجة فطبعا الاصلاح وطبعا اللي يمشي صح اللي يمشي صح ويتبع الجماعة ويتبع العلماء برضو مش هيعني قوي انه حصل نتيجة ولا حصلش نتيجة انما يكون الاهم حاجة يمشي صح ما يهموش بقى النتيجة انما يمشي غلط حتى لو جهت نتيجة صح برضو يأثم ويعذ هو مش غلط عصى الله ورسوله والمؤمنين فالشاهد أن النظر في عواقب الأمور ومقالات الأشياء وعدم التعجل والتصرع من أنفع ما يكون للعبد يقول لك أنت بقى كل حاجة يقول لك أيه يقول لك تقدير المصالح والمفاس كأن حاجة أبيحة يعني تقدير المصالح والمفاس الده حاجة أبيحة ولهذا جاء عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود ودى الله عنه أنه قال انها ستكون امور مشتبهات في الحاله دي بقى تخرج بقى على طول اقول لهم يا جماعه ما احناش عارفين قلت له ما انت لازم تاخد قرار لان هيفوت لو ده هيفوت اخرج بقى اضرب بقى واقتله وبعدين نشوف هو بيسال نقتله ولا لا فبقول لا مش عارفين لسه يستاهل الجث قتل فالصعيدة عايزين نجتله وبعدين نشوف نقدر مصالحه وبعدين نشوف يستاهل القتل ولا لا فمنقول لا لا تقدم على الطاع إلا بعلم منوانية قالوا لا ده مبتدع ده شيخ الإسلام ما يعرفش حاجة في الدين منهم احنا طبعا سدزة في الدين طبعا إذا كان شيخ الإسلام ما يعرفش حاجة في الدين والدين ده جيه به ابن مسعود واصحابه عن النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود بيه خرف برضه قال إيه تخريفة من تخريفات الصحابة مش كده لقى ايه بيقول ايه يا سيدي بقى انها ستكون امور مشتبهات يبقى ايه بتعمل ايه تقتلوا على طول بقى انت بقى تشوف بقى فعليكم بالتقى ده طب انا عارف هيقول ايه اهو قال فعليكم بالتقى اول مرة ارى الكلام ده ما احنا كلنا طبعاً لك المبتدع احنا الصحابة وسيدنا شيخ الاسلام واحنا وكده دول مه مع اهل السنة انتوا اللي بتوقنوا اقتلوا بعدينوا دول فعليكم بالتوق ده فإماك أن تكون تابعاً في الخيء خير من أن تكون رأساً في الشرق بتولي يالي ها؟ تقولي يالي لكي كل من زمان يعني متسلف من 3 سنين من 3 سنين آه. فاوصى بالتؤادته وهي الامانه وعدم التعجل وتكفور برب الامانه ابي عثمان ما سيدنا عثمان يؤمن برب يبقى هو ده الحق ولا ده احتمال يبقى باطل وافق عقلك ما وافقش عقلك تؤمن لما سيدنا عثمان يؤمن برب والأرباب يبقى دا حق ولا يبقى ولا يبقى باطل يبقى حق لازم لأنه هو دا هيكون ربنا الله ما فيش غير ما له كده واحد بيقول له كفر عثمان كفرة صلعاء قال يا فلان أتكفر برب ما عثمان سيدنا عثماني يقولي ما هو ده الدين هو ده الحق هو ده العقيدة هو ده الرب اللي نؤمن به ونطيعه السحابة سيدنا ابن مسعود طبعا النبي مدح طرقته أمر بالاستنان بطرقته وراوى الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأنه قال لا تكونوا عجلا مذايعا بذورا فان من ورائكم بلاء مبرحه او مكله مكله وامورا متح متماحله urud لا تكونوا ايه عجلاً وأنا أقول مثل قولي لا تكون عجولا ولا عجولا وهو الطور لما له حاجة حمرة كده يروح ينطح فيه لا فيه سبب للنطر ولا هيعمل فايدة من النطر ففي عندنا مجموعة من الثوارون والسيرانون والحجد مذايع بذرا فإن من رأيكم بلاء مبرحة أو مكلحة وأمور متماحلة ردحة أي ثقيلة وشديدة فأوصى بأمور ثلاثات قال لا تكون عجلا مذايع بذرا فنهى عن العجلة وهي التسرع بل ينبغى للإنسان أن يتأمى وتروى وينظر في العواقب الأثار ثم بعد ذلك يقدم بعد يقدم بعد رويات مؤناه الإقدام بعد كده والأمر الثاني أن يكونوا مذايع نهاهم أن يكونوا مذايع وهذا أمر يحذر من هواية التحذير عندما تلتهب الفتن وتشتد لا ينبغي الإنسان أن يكون ساعياً في اجتدادها واشتعالها بكلامه ومقاله بأن يكون مذياعاً للفتنة ومذياعاً للشر ومذكياً لناره سعيد. يبقى دي متايع الله البذور دي يعني ايه بذور يعني يزرعون الفتن ها الفتن مش الفتن, الفتن. لله ها وذكر الأمر الثالث قال بذور اي من بذرات الفتن من البغرة يعني من يبذر الفتن والسعات في نشرها والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة وأخبر أن الفتن توجد وستكون وحذرهم من السعي فيها كما في حديث أبي هرير رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ستكون فتن القاعد فيها خير من الماشي والماشي خير من الساعي أي أن المرأة كلما كان بعيدا عن تحريك الفتنة وإشعالها وإيقادها وإضرامها كان خيرا له وأصلح يبتعد عنها ويسأل الله تبارك وتعالى أن يعيذه ويعيذ المسلمين من شبهة لا أن يكون أداة في اشتعالها وانتشارها وقد جاء في صحيح مسلمة من حديث زيد بن ثابت عن نبيين عليه الصلاة والسلام أنه قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقال الصحابة رضي الله عنهم نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فالفتن يتعوذ منها ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يعيذ المسلمين منها وأن يحميهم من غوائلها وأثرها وأخطارها وأضغارها ويكثروا في الدعوات المأثورة التعوذ بالله من سوء الفتن والتعوذ بالله من مضلات الفتن وهذا أمر ينبغي أن يكون المسلم على عناية به وأن الحافظ عليه لأن الحافظ هو الله تبارك وتعالى والمعيذ هو الله فالجاء العبد إلى الله لجوءا صادقا يسأل ربه جل وعلا أن يعيذه وأن يقياه وأن يحميه المسلمين من الفتل هذا الذي يجب على كل مسلم وباب فقه آساب الفتل مفيد منه وخلص كده خلص الكلام ولا لسه هيقول على الحديث تاني فإنما نرأيكم بلاء مبرحة أو مقليحة يعني يترك أثرا مبرح والضرب مبرح يعني يدخل الشيء وفيه الاثر الله اعلم والمكلح اللي هو ايه اللي يصيب الوجه صوت المؤمنه وفيها كلح وأموراً متماحلةً ردوحاً يعني سقيلة وشديدة متماحلة من المحر ولا من إيه طيب طبعاً هيألي وباب فقه أسار الفتن يفيد الإنسان لأن نظر في العواقب عاقب الفتن معرفة مآلاتها قبل تقحمها ودخولها يفيد الإنسان حصانة منها وحذرا من الوقوع فيها وكم يعني معرفة الآثار تخلي الإنسان ما, ما يقدمش وإن أقدم يبع عنده حذر وكما قيل السعيد من التعظ بغيره فينظر ويتأمل ويتروى ويتفقه في الآثار ويسأل أهل العلم وأهل الذكر قال لك لا دا ما يعرفوش في السياسة ما يعرفوش في السياسة وانت متعرفش في السياسة وان كان حد يعرف في السياسة ومستأمن ومستأمن يبا نسأله الراجل القبر ده دفن فيه سياسي وصادق يعني هو بيقول ما فيه سياسي صار فقال ياه اول مرة اعرف ان ابريت دفن فيه اتنين برضو ما عندوش اي احتمال ان يكون السي... يعني واحد بس سياسي وصادق مع بعض فكل اللي جي في باله ان دفنوا اثنين واحد سياسي واحد صادق انه مش ممكن ان هو السياسي نفسه صادق ومش كده فعشان تجيب واحد مؤتمر من السياسة صعب وبعدين المؤتمر هي... هيحكم في السياسة بس يقول توقعاتي كذا والتصرف الصح كذا مش هيحكم بالشرق هذا منزل أنزلكه الله يعني حكم شرعي أم هو الرأي والحرب والمكيدة قال بل هو الرأي والحرب والمكيدة فاتكلم الرأي إنما ما تكلمش بالحكم الشرعي برضو ما قالوش نحارب ولا لأ هل يجوز الحرب دلوقتي ولا لسه هل ما أخذ بس ولا ما يجوزش أخذق الكلام ده يعني ما قالش ده وقت الحرب ولا مش وقت الحرب ولا قال ناخد ايه وما ناخدش ايه نقتل ولا ما نقتلش ما سألش على الحكام الشرعية لانه هو ده الى, الى, الى, الى, الى الله ورسوله انما بيقول في الرأي والحرب والمكيد نعمل ايه قبل ايه كده احسن ده هيترتب عليه كذا قادر انما نقول يا جوز خروج ولا ما جوزش خروج يا جوز التحذب ما جوزش تحذب يا جوز كذا ده مسألة ساس ويسأل أهل العلم وأهل الذكر قبل أن يتقحم فتنة ربما كان فيها رأسا في الفتنة ربما كان فيها فاتحا لباب شر عليه وعلى غيره وقد جاء في الحديث في سنة ابن ماجة والسنة لابن أبي عاصم من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليقة للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليقة للخير فطوبى لمن جعل, الله لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفتاح الشر على يديه يجب على المسلم أن يربأ بنفسه أن يكون مفتاحا للشر ورأسا فيه وداعية من دعاته يورط نفسه ويورط غيره ويقحمهم, ويقحمهم في ورطات لا يحمده ولا هم عواقبها لا في الدنيا ولا في الآخرة فالشاهد أن باب فقه عواقب الفتن وآثارها وما ينجم عنها من أضرار وأخطار يفيد المسلمة فائدة كبيرة وآثار الفتن كثيرة وعديدة ويطول عدها والكلام عليها لكنني أشير في هذه الرسالة إلى جملة من الآثار وشيء من العواقب راجيا من الله تبارك وتعالى أن يكون في ذلك خير ونفع لنا أجمعين هيبدأ بقى يتكلم عن الآثار ويقول أولها انصرف الناس عن العبادة صرف الناس عن العلم والعلماء الثانية التالتة تصدر الصفهاء تصدر الصفهاء والروايبضة والمتفيقهين الرابعاً الانتهاء إلى العواقب المردية والمآلات السيئة وبعدين أنا سنبقرأ الفهرس بعد من دخل في الفتن حتى قدره اشتباه الأمور واختلاط الحق بالباطل التغرير بالناشعة والشباب إضعاف الأخوة الإيمانية والرابطة الدينية الجرأة على القتل وسفك الدماء وقل هذا بقى بأنواعه يعني ما وصلش القتل وسفك الدماء لأنه لما تجرع على القتل وسفك الدماء أي حاجة بعد كده بتبقى يعني بقشيش اختلال الأمن تجر أهل الانحلال على نشر باطلهم تسلط الأعداء والذي أثار من من من ضمن الاثار يعني. دي طبعا ان شاء الله نبقى نقراها في المرات القادمة ان شاء الله كان فيه مرات قادمه والحمد لله لماذا يدعم العلماء ثوره سوريا ويدعو ويدعون ويدعون الثوار لاستمرار جهادهم الشيخ اللحيدان وغيره مع فيها من مفاسد ده سؤال يعني خلص كده سؤال خلص طيب ممرة اتنين هل اعتبر الفتنة بين المسلمين اذا وجب الخروج على الحاكم بنقسم انتفاع شرعياته يكون بنفس القدر الذي تعتبر اذا كان حاكما مسلما ولو فاسقا يعني مش فاهم السؤال أول هذا اعتبار الفتنة بمسلمين إذا رجل وقرد على الحاكم من انتفاق شرعياته يعني إيه انتفاق شرعياته انتفاق شرعياته يعني إيه إيه انتفاق الحاكم يعني إيه إيه الحاكم الشرعي اللي هو إيه أي واحد مسلم يحكم المسلمين بأشارعي في الأصل ما يجوز شيء لتولية الفاسق ولا الظالم المعتادي ولا الجاهل ولا كذا ولا كذا إنما لو تغلب أنا أعمله إيه بعد هو ده يعني اللي غير شرعي اللي هو تغلب مسلم تغلب كده <تصفيق> امال ايه ها لا يحكم بالشريعه ولا الكافرين على لا يحكم بالشريعه ولا ايه يعني الضبر ده جبته منين يقول بالنفس القبله تعتبر اذا كان حاكما مسلما ولو فاسقا يعني كافر إذا كان حكماً مسلماً يقول يعني ده مش مسلم ده كافر الأولاني ده إذا كان كافر يجب الخروج عليه وخلعه إن أمكن فهذا يقال فيه النحس بتاع السوري يقال إنه من طائفة مصيرين؟ كافر ده, ده مش كافر بعد شغل السلام له أكفر من يهود والمصار أكفر من يهود والمصار فإذا كان كده أم كان الخروج عليه وخلعه يجب أما لو كان مسلم فاسق فجمهور وحقوا الإجماع على أنه لا يخرج عليه بهذا إنما لو كان وصفه أنه بقى الحليخ اللي أنتبت لها يعادي الدين ويحربه ويفسد في البلد من جهة الدنيا أيضا ولا يحكم بالشريعة ويريد أن يؤدي بالناس إلى الانحلال وأن الأعداء يعني لو قلدوكه ده ده طبعا ليس مثل الفاسق الفاسق اللي بيزميه ولا بيشرب خمرة ولا بيملك فاروق مثلا كان مشهور أنه حاجات مندي يعني الله أعلم النمع طبعا مع عشر ماش يقوله كده لما طلق مرات الأولانية قاله خرجت الفضيلة من بيت الرذيلة <تصفيق> الملك فاروق مثلا ده حاجة بيأكل أموال الناس انما أصدقه بقى غير الشرع اللي هو بقى بي بي بي يعني بيوالي الأعداء وبيهدم وبي في البلد دينا ودنيا وبيضمر فيها ويخرج فيها وعايز يجيب الأعداء علينا وحليف استراتيجي وكنز استراتيجي وعظم حليف في التاريخ وحاجات من دي طبعا ماهش زي الفاسر أبدا ازاي بقى اه لازم تتحسب بقى المفسده هنا اكبر ولا هنا اكبر وتوقع قالوا لازم الشوكه ومظنه الغلبه سوريا ما لهوش لا في شوكه ما هو سوري في شوكه وفي مظنه غلبه وهناك طبعا كافر في اخطر اه هو الشيخ اللحيدان قفته قبل ما يقومه أو بعد ما قامه بعد ما قامه فهو بيفتي على حالة معينة كان لا على كل حال يعني هو الشيخ اللحيدان ما هوش ربنا وله الندى إنما لو كان صح كلامه نسأل نسأل الضوابط اللي هو بنى عليه واحنا بنقول ان لا يجوز الخروج مطلقا حد قال كده فهو قدر ان الخروج هنا أوجب وقلزم وانه يعني يضحى من أجله وان الفتن في بقاءه أشد من الفتن, الفتن في الخروج عليه هذا تقدير تقدير وممكن يقطئ بس يعني اجتهت فأصابه اجتهت وقتا فهو مأجور غير معزور يعني نحسبه كذلك والله حسيب ولا نذكع الله أحدا أنه يجتهد من أجل الله عز وجل وأنه قال رأيه ولعل رأيه ثواب أو خطأ دي مسألة فده تقدير إنما عدم الرجوع للعلماء اصلا ولا تقدير مصلح ومفاسد يا بدي البدع بقى من خلفة أهل ولذلك أخونا لما قال فلان قال كذا وفلان وفلان أربعة قلت له شوف لي رأي باية العلماء ده تقديرهم أصلا تقديرهم للمسألة فيبقى احنا نشوف تقدير الباقي كلهم اتفقوا على تقدير واحد يبقى بقى عين العقل ان احنا نتباح لو اختلفوا يبقى بقى ننظر في الرايين واذلتهم ونعم الرايين ونبتهد بقى في اختيار اللي احنا شايفينه والانسب والاصل يعني حد يتصور ان الكلام ده يشوش على مسائلنا اللي احنا قلناها ما قالوا كده في سوريا يبقى غلط يعني هو جه هو مكانش المسلمين بيروحوا يحاربوا في يفتحوا وكانوا بيروحوا على يعني قال <تصفيق> ايه قال ايه التؤه ده مش كده والتثبت والامانه وبعدين قال يقدم وهو ايه مش كده مش قال ف... فان اقدم أق... مش قال كلمة زي كده ايوة امام احمد تقديره ايوة هو في حالة الامام احمد لا يجوز الخروج في وقت الامام احمد مع ان ده كان بيقول ببدعة عقدية الا ان الامام احمد ارتعى انه لا يجوز الخروج انا اذا مع ذلك فده امام ظالم ويقول ببدعة في العقيدة ولكن رأى ابنه عدم الخروج اول طبعا كانوا زمان غير دلوقتي يعني بيحكموا بالشريعة مهما كان في معظم الامور ويحموا زمار الاسلام واهل الاسلام والناس مجتمعين تحته وليهم قوة وليهم مشوكة وليهم عكس حالتنا يعني حوالنا غير ده واحد ناس بيعادوا الإسلام وبيضمروا في الإسلام يعني دي حاجة ودي حاجة يعني مش بيضمر الإسلام بس بيضمر الإسلام ويضمر المسلمين وبيضمر بلاد المسلمين فده أمر وده أمر ولكن القاعدة نحن نتكلم على قاعدة عامة النظر في الأحوال والمآلات واعتبار أثار الفتن وتقدير المصالح والمفاس اللي ينفي هذا نقول ده مبتدع أنا أقول هو مبتدع ومفارق للجماعة إن إنما اللي يعتبرها نبدأ نتكلم معاه ونتكلم بقى يعني في التقدير وإيه الـ الـ الـ المناسب دلوقتي هل إنكفاف ولا يعني العمل بصورة ما دي مسألة تقدير بقى إنما يترك المبدأ ويجدعب العلماء الجذاب التقدير ومصالحهم ومفاسد نقول له انت مبتدع مخترع في حد بيقول يا شيخ نفي المبدا ده ها لأ... في حد بيقود بنفي المبدا ده اه طبعا شايفين ان عملوا كده ان هم كل مره يقولوا هنا هنا لا مش للناس المتاسسين اللي سامعين القواعد فما بالك بره تعالوا كده بيقولوا ان هم عملوا ده اه مش لوحدهم كل واحد لوحده مالأمرهم ما شورى بينهم دي ايه ما احنا بنعمل بمبدأ ونسيب مبدأ تاني تأمينونا ببعض الكتاب وتكفرونا ببعض الدين مبادئ مجموعة مبادئ تلتزق هو قدر مصالح ومفاس والتاني نظر في الأدلة ولم يجد دليلا لوحده كده جاءوا البلوة يعني لو واحد من اهل الفقه وقال الكلام ده لوحده بقول له ايه التخريف اللي انت بتخرفه ده منفعش تتكلم لوحدك لازم تبقى المسألة دي امروها مشهورة بينه تتكلم في مسألة في حكم وضوء تختار ما بين اقوال العلماء والله ماشي انما تتكلم مثلا في مسألة مستحبة والمكروهة لوحدك كده محدش قال بها ابدا انما منتكلم في امر العامة وامر يعني يؤثر في أمة مصر يعني أمة الإسلام يعني العالم كافة كان العالم سبعة مليار كلامه ده هيؤثر فيه كل واحد من السبعة مليار منهم مليار ونص مسلمين وبعدين يقول لك أصلا لقيت دليل ما لقيتش يقول لواحده ده يصل لدرجة ان الواحد ما يلاقش كلام يقوله يعني الأولان يقوله انت تخرف انت مخالف انت آآ آثم ده الحقيقة مش هللاقي كلام اقوله ومهوش لهو في الفقه اللي بقى اللي ملهوش في الفقه بقى هو في الفقه تقول له ايه ده شكرا شخيلو ما تكلم في المعرضه سويا انا ما شوفناش كانت شقول عن نوى مع ناس ايه اجتمع معناه يبقى الشوره مش بينهم ولا حاجه يبقى القران غلط يبقى يعني ما وصلناش القران صح يبقى تقول لنا القران بتاع الشاعر بنلاقي فيه وخر بيقول قوله يعني لم ياتيه بها سلطان مالك انت ومال اللي اشتغل له حيدان ماشي عرفت منين يالا انت قاعد معاه الظاهر بتاع ايه يعني ماذا يرى الظاهر خلاف هايزي ولا انت عارج مين الشحر اللو حيدان اصلا يقولك الظاهر انه بيه منين لا امره عاشر ولا راح لايناك ولا سمع منه ولا يعرف عنه ادنى حاجة يقولك الظاهر انا دلعي فيك بوازك والله اقسمنا اقسم اقسم من مخرشاتكم من الرب من معصوم اقسمنا متعاطي كم يطلب به منه جمه واقسمنا اننا لقينا ماتهم من بليه على المصائب الدنيا المتعال باسمه واقصدنا وقوته لما احيتنا جالب المغفرتنا وجالب صبرنا ومطالبنا وانصرنا على من على عدانا ونعنا تجن في ديننا ولا تجعل الدنيا اكره منا ولا من الله لا تسلط علينا بذنوب لمن الله يرحمنا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها مع دنيا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل من تراحك لنا من كل شعر اللهم هيئ إلى هذه الأمة أمر رشيد نعز فيه أهل طاعتك نعز فيه أهل طاعتك ويعز فيه أهل طغاتي، ويهدى فيه أهل معصياتي، ويؤمر فيه بالمعروف، ومنها فيه على المنكر. الحمد لله ربما سلم. حالكم.